بسم الله الرحمن الرحيم طس تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون ان الذين لا يؤمنون بالاخره زينا لهم اعمالهم فهم يعمون اولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الاخره هم الاخسرون وانك لتق القران من لدن حكيم عليم إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَذِيرًا سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَنُونَ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 فَلَمَّا رَآهَا تَهَتَّزُ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ فَلَمَّا رَآهَا تَهَتَّزُ كَأَنَّهَا جَانٌّ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 تُمَّ آيَاتُنَا مُبْصِرَةٌ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ